بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولا حول ولا قوة إلا بك ايها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ها نحن مرة أخرى التقينا على مائدة السيرة النبوية سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال كتاب الشفاء القاضي عياض رحمه الله تعالى ونحن ما نزال في الباب الأول من القسم الأول الذي خصصه المؤلف رحمه الله تعالى لما ورد في القرآن الكريم من تعظيم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى ما هي الآيات الدالة على تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل أو ما هي منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل في الاعتقال جواب دي دárias السؤال ما هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل انتقال الجواب الياه السؤال في القرآن الكريم من خلال الآيات القرآنية التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، تزكية نفسه وتزكية عقله وتزكية حكمه وتزكية بصره وتزكية فؤاده وتزكية أمره ونهيه، وما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما زاغ البصر ما كذب الفؤاد ما ضل صاحبكم وهكذا أسير يعني القرآن الكريم يزكي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبين منزلته عند الله عز وجل وقد وصلنا إلى الفصل الثامن من هذا الباب الذي خصصه المؤلف رحمه الله تعالى في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفعه العذاب بسببه هذا الفصل حقده لثلاث نقاط النقطة الأولى إعلام الأمة بصلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أن الله عز وجل أعلمنا وأخبرنا أنه صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما يحتاج ليعلمنا ولكن علمنا من باب الشريف والتكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي تشوف إعلامه يعني هذا الجملة يعني إعلام إخبار إن الله وملائكته يصلون على النبي ثم بعد الإخبار أمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما النقطة التانية ولاية الله تعالى له يعني أن الله ولي محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان الله مولاه لا يفرط فيه الله سبحانه وتعالى اذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى امرك وتولى ماضيك وحاضرك ومستقبلك نعم فالمخاوف كلهن امانه متخافش نقطه الثالثه ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا بانه رافع العذاب عن الامه بسبب النبي صلى الله عليه وسلم رفع العذاب عن, عن الأمة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم على عكس ما نجد مثلا في الأنبياء الآخرين أنهم ينزل عليهم العذاب ونبيهم بين ظهرانيهم ونبيهم حي يرزق ونبيهم يدعوهم إلى الله خذ مثلا نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل بعد آدم عليه الصلاة والسلام قال لقومه اركبوا السفينة فإن الله سبحانه وتعالى سيرسل عليكم عذابه فقال له أقرب الناس إليه ولده سآوي إلى جبال يعصمني من الماء قال له أبو لا عاصم اليوم من أمر الله إلى من رحيم فرأى ولده بين عينيه يهلك ويغرق ورأى زوجته ورأى الناس غير المؤمنين به فلم ينجو الا فئه قليله من المؤمنين وما امن معه الا قليل فانجيناه واصحاب السفينه فقط فراى الهلاك يحل بما ذي قومه قل مثل ذلك في هود عليه الصلاه والسلام اذ راوا العذاب في السماء فقالوا هذا عارض ممطرنا العارض هو السحاب العارض في السماء وذلك السحاب في طياته العذاب قالوا هذا عارض منطرنا قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب لي بل هو ما استعجلتم به عندما قلتم فاسنا بما تعيدنا ان كنت من الصادقين كانت يقول لهم من بديلهم الله يهديكم إلى ما مرجع طول الله سبحانه وتعالى سيهديكم سيفعل بكم سي... كيف يقولوا ليه فاتنا بما تعيدونني فين هادشي اللي كتقول انت دابا اللي كتقول زعما في الصباح ولا شي مين هو قال هو بل هو بل هو ما استعجلتم به داكشي اللي كتستعجلو راه قل مثل ذلك في قوم لوط عليه الصلاه والسلام اذ امره ربه ان يسري باهله وأن يسري بالمؤمنين في الصباح ليلك الله عز وجل قومه عند صلاه الصبح اي في الوقت الذي يرحم فيه الراكعين والساجدين الله عز وجل اليس الصبح اليس الصبح بقريب اهلكهم وجعل قريتهم عالياها سافلها وامطر عليهم حجاره من سجيل قل مثل ذلك في كل ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له من باب الشريف وتعظيم ما كان الله ليعذبهم وانت فيه الله ده رفع العذاب ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال نبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى إن الله سبحانه وتعالى أعطاني في أمتي أمانين أعطى الله سبحانه وتعالى أمانين على أمته أمنه على أمته مرتين قال أنا أمان لأمتي فإذا ذهبت بقي لهم الاستغفار بقي لهم الأمان الثاني وهو الاستغفار نحن أمة مرحومه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة جعل الله سبحانه وتعالى وسيلة خلاصها من ذنوبها الاستغفار وسيلة الخلاص الى بوتي تخلص من الذنوب شنو غدير لا إله إلا الله مثلا لو لو نظرنا الى قوم موسى عليه الصلاه والسلام كيف يتخلصون من ذنوبه وكيف امرهم الله عز وجل ان يتخلصوا من ذنوبه نعم ان يقتلوا انفسهم ها فاقتلوا انفسكم عند باريكم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجله فتوبوا الى بارئكم كيف فاقتلوا انفسكم ذلك مخير لكم عند توبتهم توبتهم اشنية ان يقفلوا انفسهم وان يتقاتلوا فيما بينهم كما جاء في بعض الروايات نومي يتقاتلون فيما بينهم حتى تخلصوا من واحد النصيب منهم عاد قبل الله عز وجل التوبة ذي كان كانوا سبعين الف فتقاتلوا فيما بينهم حتى كاد الفريقين ان يفناء او ان يهلكا عاد الله سبحانه وتعالى قبلت توبة ذي لكم بمعنى عشرته. عشر طروسكم بماذا؟ بقتل بعضكم البعض نحن لا. وما كان الله معذبهم وهم استغفرون جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لقد فعلت كذا وكذا وكذا يعني من الذنوب وكان يستعظم تلك الذنوب لأن المؤمن هكذا يكون المؤمن إذا أصاب ذنبن يستعظمه يعتبروا شي حاجة كبيرة جدا مش بحال نحن يقن دير شي حاجة كبيرة ونعتبرها ولو. حل ولو حال ما لدي ولو المؤمن ينظر الى الذنب كالجبل يريد ان يسقط عليه والمنافق ينظر الى الذنب كذباب مر على انفه يفعل بها كذا كي بشارة بشاره اذا هذا الصحابي شفر سوء ظهر النوبه كبار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اين انت من الاستغفار؟ اين انت من أدو عندك أين أنت؟ من الاستغفار؟ فدل له على الأمان الثاني وهو الاستغفار. إذن هذا ما سنفصل فيه الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الفصل من خلال كتاب القاضي اياد الشفاء. يقول قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. بعض العلماء ذهبوا إلى أن هذه هذا الآية للنبي صلى الله عليه وسلم معرضا فيها بقريش قريش الذين فعلوا به وفعلوا به وفعلوا به قال الله عز وجل ما كان الله يعذبهم ما دمت أنت في مكة فإذا خرجت من مكة حل عليهم العذاب حل عليهم ما يستحقون إذن واحد التفسير واحد تفسير اخر ما كان الله ليعذب أمتك ما دمت بين ظهرانيهم بمعنى في الزمن دياله لا في العهد المكي ولا في العهد بجوجهم يعني الحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أمان واحتفسره كي يقول ما كان الله ليعذب هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما دمت أنت فيهم أي ما دمت أنت هن بديلهم بمعنى هذا المعنى سار علينا نحن كذلك ما كان الله ليعذب هذه الأمة عذاب استئصال كي يجد العلماء هنا عذاب استئصال ما معنى هذا استعصال افناء الأمة وإهلاكها وقطع دابرها هذا مكفول لهذه الأمة أن لا يقطع الله سبحانه وتعالى دابرها ولكن الله سبحانه وتعالى يأخذ من هذه الأمة على سبيل التنبيه يأخذ منها بالأمراض يأخذ منها بالقتال فيما بينها يأخذ منها بالفتان يأخذ منها بتسليط أعدائها عليها يأخذ منها ولكن هذا الأخذ لا يعني العذاب وإنما يعني ماذا؟ يعني التنبيه عندما تبتعد الأمة عن كتاب الله عز وجل يصلط الله عز وجل عليها عدوان من أنفسها كما جاء في الحديث اللهم لا تصلط على أمة عدوان من, من سوى أنفسها أي من غيرها فإذا كانت هذه الأمة متراخيه في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أداقها الله عز وجل شيئا من لباس الخوف والجوع فتفتقر أحيانا وتكون في الخوف أحيانا وتكون في فتن أحيانا ولكنها لا تموت فإذا عادت عادت إلى رشدها من جديد وذلك لو استقرأنا التاريخ لوجدنا لو هذه الفتن تمر بسرعة وتعود الأمة إلى ما كانت عليه في مع التتار مع المغول مع الصليبيين مع اليهود مع مع مع, مع ف يعني تكون في محن ولكن عندما تمر من تلك المحنة ترفع رأسها عزيزة إذا عادت إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أما عذاب استئصال فالنبي صلى الله عليه وسلم أمان منه لن يستأثر الله عز وجل شعفة هذه الأمة ما كان الله ليعذبهم أي ليعذب أهل مكة ما دمت في مكه أو ما كان الله ليعذب أمتك ما دمت أنت فيهم أي في, زماني في زمانك وحياتك أو ما دمت أنت في هذه الأمة ما كان الله ليعذبها إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهذا مثل قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا يعني تفسير الأول ما كان الله اهل أهل مكة ماذا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لماذا لم ينزل العذاب عليه أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم خارج علش منزل العذاب على أهل مكة قال لأن فيهم المؤمنين لأن كين المؤمنين تما كين الضعفاء الذين ما يستطيعون الهجرة ما يقدروش يهاجروا يمشيوا المكة بقوا في بيوتهم في, في, في مكة يقول الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم وأنططؤوهم فتصيبكم منهم عرأة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا معنى تزيلوا لو انفصلوا ها وان انفردوا وكان المؤمنون في جهه والكفر في جهه لحل العذاب بالكفار لو تزيلوا او اي لو انفصلوا وامتازوا وكان المؤمنون في صف في جهه وكان المشركون في جهه لحق العذاب بالمشركين لو تزيلوا اي انفصلوا وامتازوا يعذب الذين كفر هناك يستفدع واحد لفقه لأنه إليك تقرأ السيرة يستقرأ منها واحد لفقه دين الحياة يقول العلماء إذا كان في البلد نساء ناس صالحون الله سبحانه وتعالى يرحمهم جميعا بسبب الصالحين هذ الناس هم مشركون يعبدون الأصنام فلماذا رفع عنهم العذب لأن بين ظهرانهم وناس صالحين لو تزيلوا لعذة الذين كفروا لماذا الله سبحانه وتعالى لم يهلك قرية من القرى لأن فيها المؤمنين لو تزيلوا لعذة الذين كفروا لماذا يقول الله عز وجل دولة معينة ولا كذا معين لأن فيها مؤمنين لو تزيلوا لعذة الذين كفروا فدائما عندما يكون المؤمن يكون كي يرث واحد الصفة من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الصفة أمان لقومه هل ممكن يكون امان لقريته لمدينته لعشيرته فيؤمن الله عز وجل اهل البلد بسبب الصالحين الموجودين فيه ما الدليل يا سيدي لكن شي واحد ما الدليل شنو ولولا رجال ولولا رجال المؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا ببوب ان تطؤوهم فتصيبكم منهم مع الرس غير علم ليسخر الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا أي لو امتازوا وانفصلوا عن المشركين والكفار لعذبنا الذين كفروا ودي كن صالحين كن من من يكون سببا في ماذا في نجاة قومين ليعود لك الفضل عند الله سبحانه وتعالى نعم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما يعني في سورة يتكلم الله سبحانه وتعالى ويجي واحد الفصل خاص بسورة الفتح واحد الفصل إن شاء الله سبحانه وتعالى جيه خاص في هذا المناقب للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم خاص بسورة الفتح وهذا الآية في سورة الفتح لو تزيلوا العذب من الذين كفروا لأن الله سبحانه وتعالى أراد فتح مكان ولكنه أراد بغير سفك الدماء أراده بغير هدم البيوت وانتهاك الأعراض لأن هذا البلد بلد آمن والبلد آمن الله سبحانه وتعالى أعطى فيه أمان حتى لغير المسلمين حتى أدوك الناس اللي كانت لسكن فيه ونحارفوا وظلموا الله سبحانه وتعالى أمنهم, أمنهم كما جاء في سورة البقرة أن سيدني إبراهيم يسأل الله سبحانه وتعالى أن, أن يمن على أهل مكة بالخيرات والثمرات و. ورزقهم من الثمرات إلى اخره الله سبحانه وتعالى استثنى المشركين قال نعم هم أمتعهم ثم أضطرهم إلى عذابنا. في قال الله سبحانه وتعالى هذا المعنى وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله أهله فيه المشركين وفيه المسلمين وارزق أهله من الثمرات منا منهم يعني استثنى سيدنا إبراهيم ماذا؟ اشكتي هذا في اللغه العربيه اللي بدل البعض من الكل بدل البعض من الكل اي ابدل المؤمنين من ماذا من سائر الاهل ورزقه له من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر الله سبحانه وتعالى كمل لي قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضطره الى عذاب النار معنى ذلك ومن كفر منهم ما معنى فامتعوا فهذا الامان غيتمتع بهذا الامان ديال, ديال ديال البلد الامين ولكنه في الاخره له عذاب اليم يتمتع هنا هذا الامان هو سار عليه ولكنه في الاخره له عذاب النار والعياذ بالله يعني هذا هذا الامان استفاد حتى المشركون الذين كانوا في في مكان فالله سبحانه وتعالى رد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب صلح الحديبية الى المدينة بش يرجع إن شاء الله في العام بعد عامين بعد سنتين يرجع بعدد كثير من جند الله سبحانه وتعالى من أنصار الإسلام، بش ما يقدرش لمشركون أن يقاتلوهم وبالتالي سيكون الفتح بدون سفك للدماء للناس في صلح الحديبية شخال كم كانوا؟ 1400 وبعد سنتين فقط سنتين أقول سنتين فقط سنتين قليلتين وبعد سنتين فقط رجع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في عشرة آلاف عشرة آلاف يعني من ألف وربعمائية إلى عشرة آلاف لأن ألف يمكن معهم المشركون يمكن لما يحاول يرضوه. ولكن عشرة آلاف ما كان عشرة آلاف كلها كلها برجالها ونسائها وصبيانها وشيوخها ففي عشر لف بمعنى ما يقدروا شي اذا ما الذي احدثه هذا العدد الهائل من الصحابة عشر لف أحدث رهبة في قلوب المشركين فانكفأوا عن القتال وعادوا وراءهم ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بدون قتال. في هذا المعنى يقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أضفركم عليه الله سبحانه وتعالى كف أيدي المؤمنين عن المشركين وكف أيدي المشركين عن المؤمنين من بعد ما أضفرهم أي من بعد ما كان الظفر والنصر للمسلمين ونستفيد من فقه هذه الآية نستفيد من فقه أي دائما إذا ساد الإسلام ساد الأمن إذا ساد الإسلام وكانت وكانت الدوله المسلمه هي السائده ساد الامن والاستقرار وزال الخوف والاضطراب اذا كان العكس تضعفت الامه زاد الاضطراب وزال الامن والعاد بناء إذن هو الذي كف ايديهم عنكم أيدي هو الذي كف ايديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكه اي في بطني واستعمل البطن هنا في مجاز هيك لان أن أوصد شيء هو بطنه قالش بحوالي مكة ولا في بضواحي مكة ولا في ولكنه قال ببطني أي في داخل مكة في داخل البلد الأمين ببطني مكة من بعد أن أطفركم عليه واش كان قرأ القرآن بهذا الفقه هذا ولا غير كان, كان قرون زيدي قسم القرون عمق واش كي يقول القرآن الكريم قال لك القرآن الكريم لا كانوا المسلمين هم أسياد فإن الأمن يسود فإن الدماء تحقن فإن الأموال تحترم وإن الأعراض تحترم وهكذا وإذا ضعف الإسلام والمسلمون فإن الأمن يقل وإن الفساد في الأرض ينتشر والعياذ بالله فلما هجر المؤمنون نزلت وما لهم أن يعذبهم الله معنى وما لهم أن يعذبهم الله أشكال الفرق بينهم وبين الأخرين لعذبهم الله سبحانه وتعالى من قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم اقوى من اخرى الذين عذبها الله سبحانه وتعالى فمنهم من رسلنا عليه حصبا ومنهم من من غرقنا ومنهم يسميك من الايه كلها فمنهم من اخذت صيحا ومن مرخصنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليرلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون أشنو الفرق بينهم وبين قريش؟ لماذا الله سبحانه وتعالى لم يأخذ القريش هل هو معنى وما, وما لهم ألا يعذبهم الله شنو كينسا ما بشين هم من العذاب كما عذب الآخر بمعنى تهديد تهديد الله سبحانه وتعالى يهدد قريشا بمثل هذه الآية لم يعذبهم بذلك العذاب الاستعصالي ولكنه هددهم كما قال لهم في ايه أخرى وما قوم لوطين منكم ببعيد يعني ما تمشي غلطين الله سبحانه وتعالى هكذا فلان وفلان وفلان وفلان، وما قام بلوطين منكم ببعد، قام بلوط منكم ببعد زمانا ومكانا وهذا من أبين ما يظهر مكانته صلى الله عليه وسلم وزرعته العذاب عن أهل مكة بسبب كونه، ثم كون أصحابه بعده بين أذوره بسبب كونه بين أذوره. هي, هي الآية الكريمة، وما كان الله يعذبهم، وأنت فيهم. وبسبب كون أصحابه من أذورين، الآية الكريمة، ولو ولا رجال، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئهم، فتصيبكم منهم عرساً بغير عميل. يسخ الله في رحمته منيشاً. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ليم. فلما خلصت منهم بما نأذك ل يعني اللي هاجروا هاجروا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وهذو كله بقين في في مكة تهما التحقوا عندما استطاعوا أن يلحقوا مثل التحقوا التحقوا في عمرة القضاء أو عمرة القضية كتسمى عمرة القضاء وتس تسمى عمرة قضية وهذه كانت في السنة السابعة للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم صالح قراءة في السنة السادسة وكانت عمرة القضاء أو القضية في السنة السابعة وكان الفتح في السنة الثامنة هذه يعني المؤور متتابعة فمصدعفون الذين ما يستطيعون الخروج من مكة خرجوا في عمرات القضاء لأنهم جاءوا إليهم أهلهم فلما اعتمروا ذهبوا معهم أرحلوهم من اللي جاءوا المسلمون في عمرات القضاء في السنة السابعة أرحلوه هذين يبقوا ما يقدروش شيء يعجروا أرحلوهم فبقيت ليس فيها ليس فيها مؤمنون ما الذي حدث جعلهم الله سبحانه وتعالى في قبضة الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ما أشر إليه المؤلف رحمه الله في قوله فلما خلت مكة منهم عذبهم الله بتصليط المؤمنين عليهم وغلبتهم إياهم أي مكنهم الله في رقب مكن الله المؤمنين في رقابهم. فكانوا يبحثون عن الأمان عند المسلمين هم كانوا يخوفوا المؤمنين ها؟ ومن يهجرهم ويقتلهم ويشردوا فيهم بدول أنك يقلبوا على الأمن عند المسلمين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد الحرام فهو امن ومن أغلق داره فهو امن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمين أعطاهم شوية, أعطاهم شوية لأن ابي سفيان كان الفارس ديالهم وكان الزعيم ديالهم وكان الكبير ديالهم إذا كان قد خضع أبو سفيان لسلطة الإسلام افلا يخضع لسلطة الإسلام أتباعه هذا معنى ثانيا في واحد مسألة واحد نكتة مهمة جدا أنه ما دام هو زعيم القوم أنه بسرعة ما أراد أن يكرمه وأن يجعل له شيئا من الفخر باش يجلب له من الخرين باش يجلب له أدوك اللي أدو يتسنى الزعيم جيلو ماش من يسمع الناس ما دخل دارا بسفين فهو آمين عرفوا بأن أبس سفيان أسلم, أسلم ودخل في دين الله عز وجل فدخل في دين الله سبحانه وسهل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخين صحيح انتهت انتهت القبيل أخ كريم وابن أخين أخ كريم إذن صلت الله عز وجل عليهم المؤمنين كم المؤمنين عشرة آلاف وغلبت غ... المؤمنين عليهم في فتح مكة وحكم فيهم سيوفهم وأورطهم أرضهم وزيارهم وأموالهم أورطهم أرضهم وزيارهم وأموالهم وش كينا هذه ولا ما كينا شيء في الأصل كينا ولكنها ما تنفدش بنسبة لمشرك قريش في الأصل كينا لما فتح المسلمون مكه عنوة يعني فتعها من غير صلح مع قريش بعد أن نقضى قريش العهداء صارت أموالهم غنيمة للمسلمين وصارت نساؤهم وبناتهم سبيا للمسلمين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم امتن على قريش امتن عليهم فلم يقسم مالهم ولم يقسم ديارهم ولم يقسم نساءهم وبناتهم بل ترك لهم كل ذلك ودخلوا في دين الله عز وجل افواجا وكانت هذه القضية اختلفوا فيها العلماء العلماء التي تتكلم في الغنائم والأموال في أن أبو عبيد القاسم بن سلم في كتابه الأموال, كتاب الأموال يتكلم عن المداخل والمصارف لدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم الغنيمة كيف تقسم اخره وتذكر الغنائم التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم والغنائم التي لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم والغنائم التي أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها من بينها مكة فمن من قال هذه خصوصية لأهل مكة ومن من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بالصلح القديم أي بالصلح الحديبية ماذا قد صالحهم في صلح الحديبية فهذا الفتح عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ضبطي الأمن فيهم وليس فتح, فتح بلدهم على كل حال لكلام طويل في هذا في الباب المقصود أن أرض قريش لم تقسم بين الفاتحين وأموال قريش لم تقسم بين الفاتحين بل أبقاها الله سبحانه وتعالى لأهلي مكة متنانا منه صلى الله عليه وعلى أهله وسلم أما هذه الآية القرآنية اللي فيها وأغرتهم أرضهم وذيارهم وأموالهم وأرضهم لم تطعوها وكان الله على, على كل شيء قدير هذه انزلت في بني قريدة الذين نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقتل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلتهم وسبادر ليهم ونساءهم وأمولهم وفرقها بين المسلمين وفي الآية أيضا تأوين آخر يعني في الآية معنى تاني هو معشرا إليهم بعد ومعشرا إليهم قبل حيث حدثنا يقول القاضي عيض رحمه الله حدثنا القاضي الشهيد أبو علي يعني الغساني رحمه الله تعالى رحمه الله بقراسه عليه قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسين الصيرفي قال حدثنا أبو يعلى بن زوج الحرة حدثنا أبو علي السنجي حدثنا محمد بن محمود بن المروزي حدثنا أبو عيسى الحافظ حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا بن نبيرين عن إسماعيل بن إبراهيم المهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله علي أمانين لأمتي أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فاذا مضيت تركت فيكم الاستغفار الحديث اللي شرنا ليه هو جابوا بالسند ديالو جابوا القاضي الله تعالى بالسند ديالو عن أبي علي الغساني وهو الشيخ الشيخ ديالو وأبو علي الغساني كانت له رحلة إلى المشرق فأخذ العلم من, من كما من المغرب استكمله من المشرق فكانت روايته تنتقل بك من المغرب إلى المشرق مباشرة يقول حدثنا القاضي الشهيد وبعد القاضي الشهيد واحد من خراسان واحد من المشرق سميته أبو الفضل بن خيرون وأبو حسين السيرفي فات البغداد له لكي يقرأ الأسانيد الأسانيد الحديث يتمت واحدة متعة يعني واحدة متعة لا مثيلة لها ما عنداش ممكنش تعوضها بشي متعة أخرى يتكلم لك لي فلان وينقلك من المشرقي إلى المغربي عن طريق السند عن طريق السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السند داز في الطريق ذيال ابن محبوب المحبوب هو راوية سنن الترميدي وراوية شمائل الترميدي عن أبي عيسى الحافظ ما هو أبو العيسى الحافظ؟ الترميدي رحمه الله وتعالى أبو عيسى الحافظ هو الترميدي اذا في هذا السند تيرميدي. إذا بغيت تلقى هذا الحديث قد مشي لسنن أبي داود قد مشي للشمائل المحمدية لسنن مشي أبو داود سنن أبي عيسى الترميدي والشمائل الترميدي قد تلقى هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنزر الله علي أمانين لأمتي ثم قال أقوله تعالى،, تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغذرون ثم سيدنا بسرعة الله قال فإذا فا مضيت يا مشيت أنا تركت فيكم الاستغفار إلا مشيت أنا وأنا أمان لكم خليت لكم أحد الأمان أخر شكونا هو الاستغفار آل آل ونحو منه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين واحد الجوهر اخرى في سورة الأنبياء لماذا سميت أس سورة الأنبياء لورود ذكر الأنبياء فيها لورود ذكر الأنبياء فيها والله سبحانه وتعالى افتتحها بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وختمها بالنبي صلى الله عليه وسلم وقومه وجعل بين الفاتحة والخاتمة جعل بين ماذا الحديث عن الأنبياء عليهم الصلاه والسلام. فذكر موسى وذكر هارون وذكر إبراهيم وذكر إسحاق وذكر إسماعيل وذكر نوح عليه الصلاة والسلام وذكر داود وسليمان وذكر ايوب عليه الصلاه والسلام وذكر ذلكيفل وذكر زكريا وذكر يحيى وذكر من اللي ذكرهم الله عز وجل كاملين القلب وأن هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون قال هذه هي الأمة ديالكم إذا بغيت تقلبوا على الأمة ديالكم هي الأنبياء نحن سبعين ليش الأنبياء ما فيهم خيار بمعنى ما عنا فيهم هذا بغينا هذا ما بغيناش الأنبياء بالنسبة لنا كلهم أمتنا ونحن أتباع الأنبياء بحدافيرهم بدون استثناء لا نفرق بين أحدين من رسوله معناش تفريق مش بحل أخرين يقولك مثلا يومين بفلان وفلان, وفلان ولكن فلان لا يومين بفلان وفلان وفلان ولكن فلان لا وش هذا غير يدخل الجنة لسنا واحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وشي هي مش يدخل الجنة أبدا من كذب بنبي واحد أو برسول واحد أو بكتاب واحد أو بملك معروف واحد يعني بملك كجبر المثلا أو ميكايل أو إسرافل وما إلى ذلك من كذب بواحد من هؤلاء فقد كذب بالدين كله لا ينفعه إيمانه ب23999 إيك محلهم الأنبياء 124 ألف نبي مئة ألف مئة ألف, مئة ألف. وأربعة وعشرين ألفاً، وقلت لك مثلا أنا أبغى مئة ألف وثلاثة وعشرين ألف وتسعمائة وتسعين، حيد واحد منهم، وإيش مقبول؟ ما مقبول شيء، لا بد لابد لا بد أن يؤمن بالملائكة كلهم يعني المفصلين على سبيل التفصيل والمجملين على سبيل الإجمال، وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يبلغ خبر عن نبي من النبياء عن طريق النقل الصحيح لكتاب أو السنة إلا ويجب عليك إيمان به يعني لا يناقش لا يناقش ملِّد تكلم الله سبحانه وتعالى الأنبيا في سورة الأنبياء يذكر النبي ويدكر قومه ويدكر هلاكه رجع رجع السورة قراءة مزية يذكر النبي وصراعه مع قومه ويدكر هلاك ذي القوم من اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلى رحمة للعالم إنتما ديال العدل ما صفناك تكون السبب في العذاب ديالهم في العقاب ديالهم ولكن صفناك بس تكون الرحمة لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمه ببعثته بل رحمة بولادته بل هو صلى الله عليه وسلم رحمة بوجوده في أصلاب آبائه وأمهاته العلماء, العلماء السيرة ذكروا هاد الشيء فذكروا هاد الشيء في كتب السيرة أن الله سبحانه وتعالى من اللي جاء ابرها يخرب يخرب الله سبحانه وتعالى الكبه في هذا هذا المولود اللي جاي في الطريق هذا هذا الولد اللي جاي في الطريق مازال ما, ما تولدش النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الفيل بنحو خمسين يوما الفيل بعد الفيل ب يوم تولد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بمعنى ان الله سبحانه وتعالى لهم الاشاره قال لهم راه جاي واحد في الطريق هذه هد ويحيي هذه الأمة ويحمي هذه الديار من العتو من أن يعتوى فيه المفسدون فسادا إذن فهوى صلى الله عليه وسلم رحمة بميلاده رحمة ببعثته رحمة بعقيدته واجبين لنا شيء عقيدة ذي ولا غير شي عقيدة ديال؟ كل عقيدة تخرج عن عقيدة الإسلام فهي عذاب فهي عذاب نفسي وعذاب روحي يعيش الإنسان في نفسه العذاب وإن كان يظهر في الظاهر أنه مقتنع بذلك أبدأ لكن أبداً, ابدا لا يمكن أن يجد الطمأنينة والراحه إلا من شرح الله صدره للإسلام أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لا يا خرى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فين كي يعيش هالضنك في الداخل, في الداخل ديالي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعم يعيش اضطرابا في نفسه قلقا في نفسه ضاقت به الأرض بما رحبت ما يستطيع أن يرتاح لأن الراحة لا توجد إلا في عقيدة الإسلام لا توجد إلا في عقيدة من يقول آمنت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم ولذا قال ذاق عمل إيمان ذاق إيمان عدو الحلاوه بحل حلاوة ديال حلاوياتي قل أكتر أكتر ذاقت عمل إيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيًا ورسولًا صلى الله عليه وآله وسلم صدقوني هذا كنسلجي قلبوا على السعادة في مواطن أخرى ملجاوهش لا توجد السعادة في جمع المال لا توجد السعادة في تشييد القصور والبيوت لا توجد السعادة في اتباع الملدات والشهوات أن يغرق الإنسان نفسه في, في اتباع نفس الأمرات بالسوء هذه الأمور كلها لا توجد فيها السعادة إنما فيها شقاء في شقاء في شقاء العياذ بالله إنما السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى إنما اللذة في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت عيني؟ في الصلاة ما في كان النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه شيء تعب والبنك ديال الحياة وديال ديال المشاكل ديال الدنيا كي يقول رحنا بها يا بلاد رحنا بها أي بالصلاة إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بعقيدة كلها رحمة وجاءنا بشريعة كلها رحمة شريعة صلاته صيام والزكاة والحج كلها رحمة كتب حتى في هذه الأمور قد لقى رحمة واضحة بينها وجاء نبي صلى الله عليه وسلم بمعاملات فيها رحمة من البيع والشراء وما أحض الله عز وجل وحرمه كل ما شرعه الله سبحانه وسلم من المعاملات إلا وغلفه بغلاف من التراحم فيما بيننا من التعاطف فيما بيننا من التحابب فيما بيننا رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى فتجد السعادة والطمأنينة والرحمة تسري بين الناس تسير من خلال أفعاله وتصرفاته ومعاملته جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاق كلها رحمة رحمة في الكينف كينف صدق كينف رحمة في الحياة كن رحمة في الصبر كن رحمة في الشجاع كن رحمة في الطاعة كان رحمة في الرضا بما قدر الله عز وجل وقدره كل شيء دعانا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وتتجلى الرحمة في طياتها فوصل الله صلى الله عليه وسلم رحمة في كل ما جاء به من الشرائع والمعاملات والأخلاق والعقائد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقى السوقات النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث القراء إلى نجد الى قبائل العربيه في جهه نجد جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واظهر الاسلام جاب احنا تابعين الدين الاسلام وصيفط معنا ناس اللي غيعلمونا النبي صلى الله عليه وسلم جاز صحاب واجد صادقين في الدعوه ديالو اختار النبي صلى الله عليه وسلم واحد النخبه من القراء من الحفاظ الناس اللي حافظين القران الكريم وعارفين الفقه النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفتهم مع الناس وكانوا سبعين سبعين واحد لما بلغو بهم بعض الطريق وفي المكان يتسمى بئر معونة غادروا بهم وقتلوهم عن اخرهم فلم ينجو منهم إلا واحد كان في احتطاب واحد كان مش فش لهم في داروا فيهم في المكان اللي فش نزلوا في بئر معونة قتلهم معناه خيرهم هذا كهرب وجاب الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصل الخبر قبل ما يوصل هذا السيد وصل له الخبر عن طريق الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إليه بقوله إن الله سبحانه وتعالى يقول لك هؤلاء القوم الذين ماتوا يقولون يا ربنا بلغ عنا نبينا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه يا ربنا كي الذي لا تخفى عليه خافية بلغ عنا نبينا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عنا نبينا لأنه غيب ولا يعلمهم إلا الله والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يظهر أحدا على غيبه يختاره فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول بلغ عنا نبينا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه بمعنى ذلك ماتوا وهم راضون ماتوا وهم راضون النبي صلى الله عليه وسلم ما بقى فيه الحل بزاف لأن الحادثة مفجعة كي يسميه المأسرة الفاجعة فاجعت بإمعون علاش لأنها جاءت عن طريق القتال والتصافف يعني صف المسلمين وصف المشركين ولكن جاءت غدرا والغدر اشد وقعا في النفس من من القتلاء من الشهداء في ميدان المعركة نعم هذو كنتهم شهداء ولكن شهداء والغدر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في الصلوات وما يسمى بالقنوت يدعو عليه صلى الله عليه وسلم شهرا يقول اللهم عليك ببني فلان اللهم عليك ببني فلان اللهم عليك بعصي عصى الله ورسوله الله يعني انس الحسن كان كذا على تلك القبيل واحده والاخرى الله سبحانه وتعالى خلاه خلاه شهرا كاملا وهو يدعو عليه من بعد نزل عليه الوحي قال له جبريل عليه الصلاه والسلام يا محمد <سؤال> إن الله لم يبعثك لعانا ولا سببا وإنما بعتك رحمة رسول <تصفحى> الله صلى الله عليه صفتك شيء باش تبدأ تسب ولكن عش خلا شهرا باش النبي, النبي صلى الله عليه وسلم يشفي في الغد دياله من هذا الغدر الذي غدر به هؤلاء المشركون خلا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش في الغد دياله في الدعاء عليهم عاد نزل عليه الوحي يا محمد إن الله لم يبعثك لعانا ولا سببا و انما بعتك ارحمه انما بعتك هذا هو بيت القاسد هذا هو الشاهد و انما بعتك ارحمه فعلمه جبريل عليه الصلاه والسلام ما يدعو به في قنوته فعلمه القنوت اللي كنعرفه هل كنت اعرف القنوت ولا ما كنت اعرفه اللهم انا نستعينك و نستغفرك و نؤمن بك و نتوكل عليك و لك نون هذي كله لا نون و الخضوع الخنوع الخضوع ونخنع لك ونخلع هذا كلام الخلع هو الطرك ونخلع ونطرك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى ولو ونخاف بحال بحال ونخشى عذابك الجدة إن عذابك بالكافرين مرحق فتحوا لنبي صلى الله عليه وسلم هذه القنوط اللي في الدعاء لمجردكين إلى القنوت لفِي لبتهال إلى الله سبحانه وتعالى والتدروع إلى الله سبحانه وتعالى والعودة إلى الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك والمشركين ونخلع ونتركه من يكفرك تتبَّر من المشركين وتصبر من الشرك وتخدع وتخن علِي سبحانه وتعالى وتحفيد إليه ما معنا تحفيد؟ تسريع الخطى إليه وتصل الخطى إلى إلى الله سبحانه وتعالى وإليك نسعى ونحفيد لماذا تتحفيد إلى الله سبحانه وتعالى نرجو رحمتك. ونخاف عذابك ترجو رحمة الله وتخاف عذابه بمعنى تعيش بين جناحي المؤمن وجناح المؤمنين الخوف والرجاء أن يعيش بين الخوف والرجاء ولا يغلب الخوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف ولكنه إذا كان في نعمة غلب الخوف حتى لا يحاسب لا تسألني يومئذ عن النعيم وإذا كان في محنة غلب الرجاء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إذا كان في الوسط يطير بين جناحه الخوف والرجاء. وفقني الله وإياكم وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والبيته بيته الأطهار إنه ولي ذلك وإلى حلقة أخرى بحول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين